بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان ل ت ي خ س ن الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر